قال رحمه الله قوله تعالى وتالله لا اخيذن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين حلف يمين يؤكد هذا الامر فانه ما نفعت معكم المحالجه ولا المغالبه وانما ينفع معكم شيء اخر بعد ان جاد لهم ومين لهم ما هم فيه من المنكر بالقول فأراد أن يزيل هذا المنكر باليد وبالفعل بعد أن كان بالبيان والإضاح فانتقل عليه الصلاة والسلام إلى إنكار المنكر بشيء آخر وهو باليد وإزالت ذلك بعد اللسان والبيان ما في فائدة فيكم فقال وتالله لاكيدن لا اسلامكم اي لا احتالن لفضيحتها باظهار عجزها فاحتال عليها فجعلهم يذهبون الى عيدهم ذلك الذي يجتمعون فيه في السنه مره ثم رجع اليها عليه الصلاه والسلام وكسرها صنما صنما وابقى صنما واحدا ليرجعوا اليه ويسالوه لعله ينطق ويخبرهم اظهارا لعجزهم تركه لأن الإله يدفع ويمنع والإله يخبر عما يحصل والإله يعلم من فعل ومن جاء إليهم وهذا كيف يعني لا يعلم ولا يدفع ولا ينفع فاي إله هذا فترك الفاس على عنقه كما قيل وهو عظيم الأصنام وأكبر الأصنام التي كانت تعبد من دون الله سبحانه وتعالى وكسر الأصنام الأخرى وترك هذا الصنم ليعودوا إليه يرجع إليه واسألوه من فعل هذا ليخبرهم إن كان ينطق وإن كان يعلم ما يدور حوله ويعلم من يأتيهم من ينصرف عنه فأراد أن يبين عجزهم ويبين ضعفهم وضعف آلهتهم وأنها لا شيء ولا استطاعة تمنع التكسير ذلك ولا استطاع أن تخبر ايضا بمن كسر ومن فعل بالأصنام الأخرى من فعل بها ما يدرون فكيف تعبد من دون الله سبحانه وتعالى ويجتمع لها هذا الكم الهائل امه مطبقة ما فيه إلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربما نذر يسير معه تركوا عبادة الأصنام تلك الأمة مطبقة على عبادة غير الله جل وعلا وإبراهيم يريهم حقيقة هذه المعبودات وهذه الالهه التي اتخذوها من دون الله أنها الهه عاجزة فكسرها واحتال عليها تركهم يذهبون إلى عيدهم الذي يجتمعون فيه ثم رجع إليها وكسرها صنما صنما ولم يبقي منها واحد إلا هذا الواحد عمدا تركه تركه لهذا المعنى لإظهار عجز هذه الالهه وأنها لا تدفع ولا أيضا كذلك تمنع ولا تجلب فهي آلهه عاجزه قال وتالله لاكذن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين وقيل أن يولوا مدبرين اين لعيدهم لان لهم قال بعضها للتفسير يوم يجتمعون فيه كعاده اهل الاهواء الممتدعه فانه يجعلون لهم اعيادا بدعيه وشركيه فهذا العيد عيد شركي وعيد بدعي لم تاتي به الشريعه فكانوا يجتمعون فيه كما يجتمع هؤلاء في الحول ويجتمعون في عيد هود زياره هود عليه الصلاة والسلام زعموا أن قبره موجود بحضر موت وكله كذب لا يعلم قبر النبي إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم قبر نبينا محمد باتفاق وإبراهيم ربما فيه شمل خلاف قال له معلوم عند أهل العلم يقولون معلوم وأما قبر نبينا معلوم باتفاق والناس تعلمه فعينه معلومه اما قبور الانبياء الاخرى ما يعلم اين هي فكان قبر نبي الله يوسف تعلم وتلك العجوز دلت موسى عليه والان الله علم اين ما فيش حد يعرف قبر يوسف عليه الصلاه والسلام فاذن لا يعلم الا قبر نبينا وقبر نبي الله ابراهيم عليه الصلاه والسلام وانه في الشام قال قوله تعالى ما إعراب جملة ما إعراب مدبرين بعد أن تولوا مدبرين حال بعد أن تولوا تنصرف مدبرين سأكيد هذه الاصنام كيدها أو كيده لها بما سمعت أنه يكسرها ويبين ضعفها قوله تعالى وتالله لا اكيدن اصنامكم وتا من حروف القسم كما هو معلوم ثلاثه الواو والباء والتاء ومنهم من يزيد الهمزه الله والذي يظهر انها نائب عن حرف القسم فما فيه الا هذه الثلاثه عند جمهور النحاه او عند كثير من النحاه فما هو الاصل في حروف القسم وما هو الاكثر دورانا الاصل الباء والأكثر دورانا استعمالا الواو احسنت الأصل في حروف القسم الباء فلذلك تدخل على المضمر وعلى الظاهر بالله لا افعلن كذا وكذا والله وايضا كذلك به لا افعلن كذا وكذا فيتجر الظاهر والمضمر فأصل حروف القسم الباء والواو هي أكثر استعمالا في كلامهم كما ترى وتعلم والله والله والتاء من حروف القسم والاستعمال بها وارد لكنه قليل بالنسبة للحرفين المتقدمين وهنا قال تالله أي بمعنى والله وينبغي أن يستعمل الشخص هذه الحروف استعملها في كلام طيب لحفظها ولأن العرب تكلمت بها فلا يهملها قال رحمه الله قوله تعالى وتالله لأكيدن اصنامكم لأمقرن بها بعد أن تولوا مدبرين أي بعد أن تدبروا منطلقين لعيدكم قال مجاهد وقتاد إنما قال إبراهيم هذا سرا من قومه يعني اختلفوا في قول إبراهيم هل قاله سرا أو سمعه بعضهم هذا القول من إبراهيم في خلاف بين أهل التفسير فمجاهد يقول قاله سرا وغيره يقول بل جهر به وسمعه بعضهم لا جميعهم سمع هذه المقولة كما سيأتي الإشارة إلى هذا القول وأنهم قال سمعنا فتن يذكرهم يقال له إبراهيم يذكر هذا وأنه سيكيد الأسلام هم سألوا من فعل بآلهتنا هذا قال بعضهم سمعنا فتن يذكرهم يقال له إبراهيم يقول سيفعل يفعل بها هاتوا إبراهيم نسأله إيش الذي حمله على هذا إبراهيم شجاع الأنبياء كلهم شجعان كلهم شجعان ما يعرفون الجبن هذا يواجهوا أمم يرسلهم الله في أمم ضالة يواجهون أمما ويرسلهم الله في أمم ضالة كلهم مطبقون على الباطل مطبقون على الباطل إلا من بقي معه شيء من آثار إبراهيم ودين إبراهيم وإلا يأتي إلى أمة حمقى امه مشركة كافر بالله سبحانه وتعالى ويجادلهم ويناظرهم ويثبت أمامهم ولا يبالي بهم يفعلون ما يريدونه والله يدافع عنه فقتل منهم من قتل عليهم الصلاة والسلام فريقا كذبتم وفريقا تقتلون وكذبوا من كذبوا وكلهم منصورون انا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد كلهم منصورون الذي قتل والذي بقيه كلهم نصرت دعوتهم ونصر ما أرادوا بيانه سواء رأوا بأعينهم هذا الخير الذي دعوا إليه أو ماتوا قبل ذلك نصرهم الله سبحانه وتعالى ونصر دعوتهم وما ارادوه عليه الصلاة والسلام وان قتلوا في سبيل الحق فعندهم ثبات عجيب الأنبياء والله يصطفي من شاء من الرسل من الخلق يصطفي من شاء رسولا من خلقه ويصطفي الشجعان مه الجبناء يصف الشجعان الذين يواجهون الامم بالحكمة والموعظه الحسنة أما الجمال ما يصلح لمثل هذه المقامات سيتعب ويتعب سيتعب كل ما جاءت بتناه ربما يخاف إلى آخرها فيحصل شيء من الضعف ويتصلف عليه أعداؤه لذلك الأنبياء كانوا من اشجع الناس بل اشجع الناس ورسول الله إذا حمل وطيس احتموا به وجعلوه في المقدمة اهدموا بنبينا عليه الصلاة والسلام ولما سمع ذلك الصوت أخذ الفرس العري وذهب إلى موضع الصوت ثم رجع لن تراعوا لن تراعوا وجدناه بحرا ما في شيء هدأوا اهدأوا لن زعاج ولا شيء ذهبنا إلى المكان هذاك ورجعنا ما في شيء طمأن الناس وهدأ الناس بعد أن سمعوا صوتا عظيما فذهب إلى موضع الصوت عليه الصلاة والسلام ورجع وما فيه شيء فلا إله إلا الله ما أشجعه ما أشجعه وإلا الموطن هذا موطن خوف وربما يخاف عليه حتى لم يكن خائفا يخافون عليه لا تذهب يا رسول الله لكنه يذهب لأجل طمأنينة الناس وتهدئة الناس فإزعاج الناس وغلغلة الناس أمر هو سهل فالشخص يحرص على أن يهدئ ويطمئن الناس اذا حصل شيء لا يزيد الناس رعبا على رعبهم هذا خطأ بل يحاول أنه يطمئنهم وإن كان شيء حاصل يطمئنهم أنه ما يكون إلا بإذن الله ولا يكون شيء إلا بإرادة الله حتى يقل ما هم فيه من الخوف والانزعاج أما ياتيك واحد يزعج الناس أكثر وأكثر هذا ما في حكم عنده حتى لو كان شيء حاصل ينبغي أن يهدئ قال رحمه الله قوله تعالى قال مجاهد وقتاد إنما قال إبراهيم هذا سرا من قومه ولم يسمع ذلك إلا رجل واحد فافشاه عليه وقال إن سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم جيد قالوا سرا لكن سمع بعضهم هذا القول فأخبر قومه قال السد كان لهم في كل سنة مجمع وعيد هذا الشان المبتدعه اعياد محدثه والا اهل الاسلام لهم مجمع وعيد يجتمعون فيه السنه مرتين ويجتمعون في الاسبوع من كل يعني من كل اسبوع يوم يجتمعون فيهم يوم الجمعه لهم عياد مشروعه أما الان كثرت الاعياد البدعيه وكانوا اذا رجعوا من عيدهم دخلوا عن الاصنام إلى الانها دخلوا عن الانيه هذه والذي يذهب إلى بلاد الهند يرى هذا الذي يحدث يحدثنا ربنا به ويخبرنا ربنا به يرى هذا رؤية العين عند اصحاب الهند هناك الذي يعبد بقر الذي يعبد صنم الذي يعبد حكاية القرآن الذي يحكي موجود هناك عندهم موجود في تلك الأماكن ترى العجب كما يخبرنا من ذهب هناك يعني ترى القرآن الذي يحكيه هو موجود هناك عند ولاية يعبدون الأصنام ويعبدون هذه الأبقار ويعبدون الفروج ويعبدون لا إله إلا الله من حياة هذه حياة مدمومة ذمها القرآن جدا ولازالوا عليها في بعض البلاد وأيضا حتى في بلاد المسلمين بس في نوع آخر ولون آخر ما صاروا يعبدون صنم ينحتونه يعبدونه وإنما يعبدون أوثانا كالقبور ورسول الله يقول لا تجعلوا قبري وثنا يعبد من دون الله فيعبدون الاوثان لا زالت الاوثان تعبد فان رسول الله سمى قبره وثنا والوثن اعم من الصنم الاوثان لا زالت تعبد والاصنام في جزيره العرب كما ترون ما في اصنام تنحت وتعبد من دون الله لكن الاوثان لا زالت ومن الاوثان هذه القبور التي خاف رسول الله ان يعبد قبره يتخذ وثنا بعد موته عليه الصلاة والسلام فحذرهم من أن يتخذوه وثنا فهذه العباده عبادة القبور عبادة الأوثان من دون الله سبحانه وتعالى بنص هذا الحديث لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله قال رحمه الله وصاروا مشهورين بهذا الاسم ويخا يزعلون منه جدا عباد القبور جيد هذا الاسم لهم عباد القبور يزعلون إذا قالوا لك وهابي قل لهم أنتم عباد القبور يغضبون جدا الصوفية من هذا الاسم لكن ما تذهب عندهم يا عباد القبور لا ما يصلح صلحة لنا فتنة معهم فهم ما هم كلهم على هذا فمنهم بدعته عظيمة شنيعة ومنهم دون ذلك لكن يشتركون في اشياء كثيره وبعضهم يتستر فقط يتستر حتى لا ينسى فهذا الاسم يجعلهم يغضبون جدا ولا يبالون انهم يقولون وهابي يقولون عميل يقولون سهل عندهم لكن اذا قلت لهم هذا يغضبون يقول بادي اظلم قال السدي كان لهم في كل سنه مجمع وعيد وكانوا اذا رجعوا من عيدهم دخلوا على الاصنام فسجدوا لها ثم عادوا إلى منازلهم فلما كان ذلك العيد قال أبو إبراهيم له يا إبراهيم لو خرجت معنا إلى عيدنا دعوه إلى الباطل بكل قحه ولا استحياء ولا خوف من الله تخرج معنا إلى الشرك وانظروا إلى هؤلاء إذا جاء عيد هود يدعون الناس دعوه يدعون الناس يذهبون إليهم واجتمعون بهم انظروا اخرجوا معنا هناك العاب شعبية نقيم الالعاب الشعبية ونقيم كذا وكذا دعوة إلى المنكرات صريحة ونحن ربما نضعف أن ندعو الناس إلى الحق وأن ياتوا إلينا ويجتمعون عندنا يحضروا العلم يحضروا محاضرات يضعوا حلق الذكر والخير وربما يضعف أحدنا أمام هؤلاء العوام وهؤلاء يدعون بكل قحه تعالوا خرجوا إبراهيم معنا تعالوا حضروا زياره هود معنا ضروا ذلك المجمع والحفل العظيم المحفل العظيم الذي يجتمع له الناس من الشرق والغرب ويأتوا من خارج اليمن ولا يبالون يدعون للشرك ولا يبالون قال فخرج معهم إبراهيم فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه وقال إني سقيم يقول اشتكي رجلي فلما مضوا نادى في اخرهم وقد بقي ضعفاء الناس هذا التفصيل الله اعلم اما ظاهر القران قال اني سقيم واعتذر بهذا العذر اما خرج فلما وصل الى بعض الطريق قال هذا الكلام وطرح نفسه في الارض هذا يحتاج الى دليل وان الاصل موجود انه ابراهيم قال اني سقيم واعتذر من الخروج ظاهر القران يدل على هذا فلما مضوا نادى في اخرهم وقد بقي ضعفاء الناس وتالله قوله وتالله ناكذنا اسلام خن فسمعوها منه ثم رجع ابراهيم الى بيت الاناه وهن في بهو عظيم مستقبل طيب مستقبل ثم رجع ابراهيم الى بيت الاناه وهن في بهو عظيم ايش عندك مستقبلا باب البهو الصنم نفسه نعم يكون هنا المستقبل حتى لو كان هذا يعود على بهو عظيم مستقبلا باب البهو ما عندك منصوب الا اذا كانت صفات هذه اخبار عظيم مستقبل اخبار وصفات الصليب فيها أن يما تقدم اخبار وهن في به عظيم مستقبل باب البهو صنم مستقبل باب البهو سيكون نعت سببي أحسنته نعت سببي وهن في به عظيم مستقبل باب البهو صنم عظيم إلى جنبه أصغر منه والأصنام بعضها إلى جنب بعض كل صنم يليه أصغر منه إلى باب البهو وإذا هم قد جعلوا طعاما فوضعوا بين يدي الآلهة يريدوا تأكل سفح عقول والله انه سفح عقول ما معهم عقول هؤلاء يضع لصنم ولا يتناول حاجة وعندنا كان هنا يضع العطورات ويضع الفلوس يضع المال ويضع الفناجين يقول الصنم يشرب شاهي هذا الذي يعبدوه اقول لك ما فيش عقول والله ما فيش عقول فيهم يأتي واحد من العوام ياخذ الفناجين وياخذ الفلوس يقول له خله تاتي البيت سريلي سميه سريلي نحن يعني جي البيت عندي خله تاتي وياخذ هذه الاشياء ويتمتع بها الفناجين كل موضوع اخذه وياخذوا ايضا الفلوس يضعون الفلوس وياخذوه لا اله الا أهم الآن لو وضعوها يا فرحه اهل القات بس لا نعادش والله والله لا يفرح اهل القات يتمنون لان واحد يفعل هذه الاشياء المتقدمه من اجل يخزنوا لكن لا احد يفعل الحمد لله جاءت السنه وجاءت التوحيد وقل جاء الحق وزهق الباطل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه و اما قبل حوالي نحو عشرين سنه او ذلك او نحو ذلك فكانوا يفعلون هذا فظهرت السنه وقمعت البدعه و لو طرحوها يعلموا ان الجماعه سياتون ويأخذوها ويفرحوا بها قال وقالوا إذا رجعنا وقد فوضعوه بين يدي وقالوا إذا رجعنا وقد بركت وقد بركت الآلهة في طعامنا أكلنا فلما نظر إليهم إبراهيم وإلى ما بين أيديهم من الطعام قال لهم على طريق الاستهزاء ألا تأكلون كل هذا اللي وضعوا عندكم نعمة نعمة التوحيد اخوان حافظوا على توحيدكم حافظ على العقيدة هذه هذه العقيدة من أعظم المنن علينا والله انا لنرجو الله لدخلنا الجنه بها لا نعتقد في وثن ولا نعتقد في صنم ولا عندنا خوف منهم ولا من أمثالهم أنهم يفعلون بنا كيت وكيت لا ينفعوا ولا يضروا اللهم لك الحمد فمن من الله عليه بالعقيدة أعمالنا ضعيفة واعمالنا قنيلة اجتهادنا في العباده قليل، لكن نرجو أن الله يعفو عنه بهذا الذي نتمتع به من دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعوة التوحيد التي جاء بها نبي عليه الصلاة والسلام ملة إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، إبراهيم إمام الحنفاء وإمام الموحدين. ورسول الله امر ان يتبع مله ابراهيم ان يتبع مله ابراهيم حنيفا فهو امام الموحدين عليه الصلاه والسلام نعمه نعمه على الشخص اذا من عليه بهذه العقيده فهو في خير مساكين والله بعض الاباء وبعض الاجداد لوث عقائدهم هؤلاء المتصوفه خزاهم الله لوثوا عقائد الناس ودعوهم الى الشرك بالله سبحانه وتعالى قبور يعبدونها ويرجونها وكان عندنا يذهبون إلى بعض القبور ويضع الشباك هذا شباك الصيد عليه وكلنا نذهب نشوفه وننظر إليهم نذهب ننظر ايش المحفل هذاك الذي يجتمعوا فيه ويأتي واحد ويرمي الشباك هكذا على القبر ثم اليوم الثاني يذهب البحر والبحر مليان صيد ابتلاء من الله سبحانه وتعالى والاستدراج من الله سبحانه وتعالى يا لها من مصائب والله يا لها من مصائب الان ما يستطيعون يرفعون عقيرتهم بالباطل هذا جاءت السنه وجاء الخير وظهر الخير الله الحمد من سيذهب معهم لان الا مغفل هذه السنه دعوا الناس والله و الناس فائده عظيمه افادوا الناس في العقيده وهذه من اعظم ما جاءت من هذه الدعوه المباركه على الناس من البركه تصحيح العقيده قال رحمه الله فلما لم تجبه قال ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين وجعل يكسرهن في يده حتى اذا لم يبقي او اذا لم يبقى الا الصنم الاكبر علق الفاس في عنقه ثم خرج فذلك قوله, فجعلناهم فذلك قوله فجعلهم جذاذا الا كبيرا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون جعلهم جداذا كسرهم وجعلهم قطعة قطعة وكسرة كسرة يرجعوا إليهم وهذا كبيرهم الآن موجود العظيم فيهم هذا الصنم يعني جاء نحو إبراهيم تركه من أجل يرجعوا إليه يسألونه من فعل هذا بآلهتنا حتى يعرفوا ضعفه هذا الكبير ما ينطق وهذا الكبير ما ينفع ولا يدفع وهذا الكبير لا يخبر بخبر لا بخير ولا بشر يسألوه انظروا ايش يقول لكم هذا الكبير فلله ذر إبراهيم عليه الصلاة والسلام علمنا دروسا في التوحيد والله والله ذكر هذه الدروس عن إبراهيم لننتفع بها ولنزداد يقينا بالله وطمأنينة في باب العقيدة بالله سبحانه وتعالى وهذا نرجعه وقت آخر إن شاء الله سبحانك الله وحمدك لا إله الله